و إ ن ياتي الاحزاب يودون لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إ ل ا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرضوا ل ل ه واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 ت ض ع ف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ك ن ت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا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 واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهالكي لا يكون على المؤمنين حرجا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 م و ل ا ت ط و ع ه النابلسي ن ف للعلوم الاسلاميه ل ه وَكَفَى ا الذين آمنوا إذا نكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتزونها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 واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهن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 إ ن تبدو ا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليم لا ج ن ا ح ع ل ي ه ن في ابائهن ولا ابنائهن ولا إ خ و ا ن ه ن موسوعه ا ل ن ا ل ل ه إن ي للعلوم ه كان كل شهيدا ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن ع ل ى ا ل ن ب ي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 و ا ل موسوعه ؤ م ما ن ا ت بغير ك ب ا النابلسي م وإثما ن للعلوم الاسلاميه ك ا ؤ م ن ن يدنين ي ع ل ن من جلابيبهن